وآتينا موسى الكتاب وجعلناه ذل بني إسرائيل ألا تستخدوا ألا تستخدوا من دون وكيلا ضرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تُفسدُنَ في الأرض مرتين، لا تُفسدُنَ في الأرض مرتين، ولا تعلُن علوً كبيراً، فإذا جاء وعدوا لما بعثنا عليكم عباد اللّه أُلِيبَةً شديدٌ، أُلِيبَةً فجاتوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكروة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأوفتكم وإن أتأتون فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليوجواكم وجوهكم, وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتذر ما على تذري.